سورة الذاريات بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا في الحاملات وقرا في الجاريات يسرى في المقسمات امر ا ان ما توعدون لصادق وان الدين لواقع فشرت بعض دشرين اخبار اسم الرب ينحنين يشوف الحنان أصوض ديسكرين أغبري السفقين أسوين يد من فيعكمين يسيقن مغفور أستذمد سهل تجلى سفين أسويدك فرقن الأمور أمريكا شاسكون وعدن بالصح الجزنون أرد الروم ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يوفق عنه من وفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة شاهون اشثينو ام برذان نكران الهدران ومن مخلاف بعض قاص محمد دججان بعض قرش دمداح بعضي قرش دم جنون دم عوج ونس بعد نفلاش غف محمد نغف القران اذا ويني جباثن في الحق افكر في الدفن وذي غرقن بالغفله يسالون ايانا يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون لا ثق شيء سمسخر ما ما كيعش خلاص اشن مرار رغمي باش اجنديني عارضه يكون يشبرن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 ما ذوي ذو عنا ذي الجنث ذو العوانصر أطفن دينيزن ديفكا بفنسن نثني شرهن علاج القبلة كنية اللان ذو الخير خدمن اللان نقل المرات صن سطر جيض ذنفل لو نسحور ذاستغفر ذي الشنسن لحقي شيفان اول مغبون وفي ضرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء وضرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون إذا على مثل القاعة يوذي من الشيء التحقيق ولذي هون شرعبال عن مرتضر مرة ذي جهنن الرزقن وان هذا فور اذوين سكنوا عذا السباب التهنة وتمور الحساب ثاني ذا صح اما كان هلت انتقن هلتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ الى اهله فجاء بعجد سمين فقربه اليهم قال الا تاكلون ما يبض ضغور شنو اخبار ان بجاون ابراهيم وداعجيش نافربيا ميكش من غرس سلمن يرد سلم في اللشن ينيش حلو وياكلش الغرى ينسر غلوه شورينس يقرض ان يس احوتش منهم خوفه قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فاقبلت امراته في صره فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم يمد مجدغنره ايش ميت خوف أننا سورة تشاغواذ في الشرن تدى دي سعقشيش أذب في الثموشنين توسع السيانة المطوثيش ثم سعقض ثكث وثميش ثقر سمع رسعي قرث محسوب التاج بمكالة دالو أننا ساكي جفغان ذا في مديننا إن إن كام إسنا يضب الرمور وثموشنين أور نسعي الحد حيزب قال فما خطبكمه قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة المنطين مسومة عند ربك للمشرفين ين يسن إبراهيم الملكات هذا كيف يشقنك كام أو يقيد سوى شقعان الننس سوى شقعاد أغريون القومهم شو أثنت نرجم سيذرا ابو كير ذي قرانا تسوى علمان غرب بيك انويذي عدان ثلاث فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب ذليم نستفقد ذي ست مرة إذن قوم الوط شابني لنذر مومن وذنفذن السلمن إذن وخمكان ذي ست نجد ذي ستر شرعان إذن ذاكي تشاوذن رعثثن قرحن وفي موسى إذا رسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر نوم جنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مريم وكذلك في موسان مثل شقع غير فرعون سدريل يدي فنن فرعون, فرعون يروح الزوخ يقراش هذا شحار معظم سلوب ندمث نتدور في عيش نغلب حرب نستيوفر أبعدر وفي عاد إذ رسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء نتت عليه إلا جعلته كالرميم ذي عد إميد شقع أظهر نسعينا النفاع أشمر في دي ججان دي عدان حاشم يرث غذ وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعو حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذته مستاعقة وهم ينظرون فمستطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين ذي ثمود إميسن النان أتمتع في كنحة تشويع حقرن رمرن بذن سن ثد ميثن يوث السعق نثنتش مقولن وثني من وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين القوم النوح قبركين اللنفان فردان والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فيهن ونفنتس القوام أقرغن زماري كل شيء تمرثن قاعدت نسات أقعد الناغ العريث كل شيء خرقت سنرصناف إما هذا الدم ففيروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إله آخر إني لكم منه نذير مبين إن يسن يور ورث دغو الربين أقرص غرص دم نذار يخنوذ واندبينغ أرتقم في ربين الشريخ النظنة عبدهم أقرص غرص دم نذار يخنوذ واندبينغ كذلك ما أت الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر نوم جنون أتواسوا به بلهم قوم طعون أكا شنن فيديو سان غرودي لان قبل سن نثنن نذسقرا ذسحار نظاب أبور عن هذا موسم وصعا لا نهني ذا القومي فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين تخر في اللسن جيثا اخترش في اللحي اللوم سمحتي يا ختي سمحتي يمنن وما خلقت الجن ولنش الا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوه المتين ورد خلق الجن في الانس حاشني وكنا يعبدن ورفقي غدي شنه الرزق ورفغي غي شكن اذا رب نظار الزرق ذو القوة سمقرات فإن للذين ظلموا ذنوب مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون وذا كنظر كن من أسعانا نصف ذي العثاب أم ذا كنث نشبان في حرم حرن غرص أثوغيث الكفار গাফ সি ত্রা জোন